فَنُدْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَقِيًّا وَمَا ظَلَمَ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ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 قدرا فأشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى أُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ 111. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان أَمِ مبين 112. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين بِمَا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كريم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 وكذلك ما أرسل من قبلك في قرية من نذير إلا قال مُتْرَفُوهَا إن وجدنا أبا أنا على أمّه وإن على آثارهم مقتدوم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 119. وإنني براء مما تعبدون 110. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 111. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون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 114. وإن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريم 115. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون 116. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريم.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 وَاسْأَلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلهَتَيْ يُعْبَدُونَ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 119. وقالوا يا أيها الساخر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون 110. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 فجعلناهم تلفوا ومثلا للآخرين. وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُورِيَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ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 الاخِ اللَّاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ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 لَكُم فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْنِسُونَ وَمَا وَلَمْ نَأَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ الْيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ 111. قال إنكم ماكثون 112. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 113. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم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 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَأَلْدَهُ عِلْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ إلَّا إلَّا مَا شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ